ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحك مصدقا لما بين يديه وأنزل الثورات والإنجيل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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْعَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ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 في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألفاز ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة